I'm <laughs> والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر موقع الشيخ محمد صدق بن بشاوي يقدم هذه المادة. اعوذ الله من الشيطان الرجيم Now oh. yeah تبشرون في نعمة من فرحين بما And <laughs> للذين أحسنوا منهم واكتقوا أجر عظيم The devil is Uh That... Allah ون الله ونعم الوكيل. in in تَيْمِزُ الرَّخِيفَ ثَمِينًا وما كان ولا يحسبن الذين ولا Lord, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء تنكتب <تصفيق> ما قالوا the <تصفيق> لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغفر Nia a let you Yeah. وما الحياة الدنيا من زحزح عام النار وأدخل الجنة فقد فات Mind حياة الدنيا الا متاع الغرور قل تَفُوهُ بِالنَّذَالِكَ ذلك من اللهم أخذ الله ميتاق الذين أوتوا الكتاب لسبين له Lơ vô فبئت ما يشترون لا تحسبن الذين يفهمون يطرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب نذيب ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير إن في خلق The word of كلا <تصفيق> الدكتور